121. بسم الله الرحمن الرحيم 122. أتى أمر الله فلا تستعجلوه 123. سبحانه وتعالى عما يشركون يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ من عِبَادِهِ أَن آنَذِرُوا أَن آنَذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أنا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 وَلَكُمْ فِيهَا جَمالٌ حينَ تُرحونَ وَحينََ تَسحون وَتَحْمِلوا أَ الطَالَكُمْ إلَ بَلَدِ لمم تَكُوا بَِغِيهِ إلَّا بِشِققِ الْآافُسِ إَِّ رَبَّكُمْ لَ رَأوفُ الرحيم وَالْخَيلَ وَْبِغَالَ وَالْحَميرَ للتَغْكَبُهَا وَزلَةَ وَخْلُقُ مَا ل تَلَمُون وَوعلَى اللهَّهِ قَصْدُ السَّبِييلِ وَمِنْه جَائِد وَلَ شَ أَلَ هَدَاكُمْ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 وترى الكلك مواخر فِيهِ ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم 122. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون 123. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغطور رحيم 124. والله يعلم ما تسرون وما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 لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمِ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَ اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَقَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقُفُ مِنْ فَوْقِهِمْ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 ان الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا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 119. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون 110. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك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 117. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين 118. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم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 لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ 112. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون 113. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به 117. أيمسفه على هون أم يتسه في التراب ألا ساء ما يحكمون 118. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم.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 117. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون 118. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم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 112. والله أنزل من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها إن ذَلِكَ ذلك لآية لقوم يسمعون 113. وإن لكم في 117. نسقيكم فِي في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين 118. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم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 129. فما الذين فضلوا برذي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفب نعمة الله يجحدون. 112. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات آف بالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم وَيَعْبُدُونَ مُِون اللهَّهِ مَا لاَا يَمِكُ لَهُم رِزْقَم مِنَ السَّماواتِ وَالْأَبضِ شَيْئَو وَلَا يَسْتَطون فَلَا تَبِْبُ للِلَّهِ الأأَمْثَ ل إِ اللهَّه يَعلممُ وَآنتُم لا تََّمُون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 وَضَرَبَ اللهَّ مَثَ الَّجُ لَن يَحهُمَا أَذنْكَمُ لا يَقدِر على شَيْ وَوهوكَلَّّ على مَول وَوهوكَلّ على مَولهُ أينَ ماَا يوجههم لا يَأت بِخَ هل يَسْستَويه وَمَ يأمررُ بالالعَدِلِ وَوهو علىى صِاطِ مُتَقم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 117. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون 118. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ضَعْنِكُمْ تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ضَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْفَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ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 111. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين 112. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون 113. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون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 هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وظل عنهم ما كانوا يفترون 119. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون 110. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء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 وَلَا يُبَيين أن لَكُمْ يَوْمَ الْ القِيياَامَةِ مَا كُْ تُم فِي تَقْتَلِفُون وَلَ شَ اللهَّهُ لَجَلَكُم أَُّتَأاحِدَتَ وَلَك يُظِلُّ مَئَ شَ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 إِهُ لَْسَ لَ سُنقان على الَّينَ آممَنوا وَعَلى رَبِّهِمْ ييتَوَككَّلُون إِ مَا سُقَانُهُ علىَّ لَا تَوَّونَهُ وََّذينَهُ بِهِ مُشْرِكُون وَإِذاَا بَدَّنَا آيَتمَمّ ما كان آية والله أعلم بما ينزل قالوا قالوا إنما أنت مختار بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين وَولقَد علممُ أنهُم يَقولُون إِ ماَا يعَّمُهُ بَشَْ لِسانُ الذي يُحِدونَ إلَيْهِ عْجمون وَهَذا لِسَان نَ رَبِي مُبين إِ الذيذينَ لا يُؤمنِنونَ بآياتاتِ اللههِ لاَا يَهْذهِمُ اللهَّ وَلَهُ ذااب أَلم.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 117. يوم كُلُّ كل نفس تجادل عن نفسها كُلُّ كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون 118. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ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 119. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 110. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تافوا من بعد ذلك وأصلحوا إِ رَبَّكَ مِن بعدِهَا لَ غَقُول الرَّحيِيم إَِّ إبْرَهِي مَكَانَ أُمَّتَ قتَ للِلَّهِ حَلفَ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشِْكين شكِرَ لِأَنعُمِهِ جتَبَهُ وَهَدَاهُ إى صِاصٍِ مُسْتَقِي.